فَأَكُونَ رَبِّكَ كَثَرًا مِنْهُمْ سَنِيَّاتٍ وَأَصْلَحَ حالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَعُوا الْحَقَّ رَبِّكَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ مَنْ فِي أَمْثَالِهِمْ بِإِلَالَةِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَضَلَّ الرِّطَالِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُهُمْ تَشُدُّ وَثَاقَكُمْ إِنَّمَا مَن نَّؤْمِنُ دَاوُونَ إِنَّمَا فِتَاءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا لَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَلَيُخْرِجُنَّهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ مَعْرُوفَةٍ لَهُمْ يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويتثبّت اقدامكم والذين تفعلوا تسعى لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كالمؤمنا وخاء احبط اعمالهم اتلن يثيروا في الارض فينجور كيف كان عاقبه الذين من قبلهم بل نرى الله عليهم وللكافرين امثالها لذلك بان ان الله مولى الذين امنوا وانما الكافرون لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا وعاملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَسَّكُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَإِنَّ لَهُمْ مَسْخًا لَّهُمْ وَتَأْنِ فَطَرِيقتِ الَّتِي قُوَّةً وَتَمَنَّ طَرِيقَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ اهل اسمهم خلانا قر لهم اثمن كان على بينه رب لمن ذن له شيء وعمله واتبع اهواءهم مثل ال انار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتوعر طعمه وانهار يا انهار يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْعِظَةٌ لِمَنْ يَتَّقِي رَبَّهُ كَأَنَّهُ خَالِدٌ فَأَنَّاهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْمَعُ إِلَيْكَ حَسَنًا إِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِ قَائِلٍ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَا جَاءَ قَالُوا آمَنَّا أُولَئِكَ الَّذِينَ قَدْ بَطَّلَ اللَّهُ على تَبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا فَزَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهُمْ يَرْضَوْنَ أَن تَأْتِيَهُمْ دَاعَةٌ دُفِنَتْ جَنَاشُ رَاقُهَا فَأَنَّمَا لَمُن إِذَا جَاءَ أَسْمُكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لَنَا بِشَوَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اورا المرسل عليهم من الموت فاويا لهم وعسه قول محروز فاذا عزم الامر فلصدق الله لكان خيرا لهم فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا في الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ فَأَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّمَا الَّذِينَ يَرْتَدُّونَ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ فَتَبَيَّنَ لَهُمُ الهدى الشَّيْطَانُ سُمُوَّلَهُمْ وَأَمْنَا لَهُمْ, لهم ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَانُوا لِلَّذِينَ كَرَّمُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ فَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَإِنَّهُمْ يَعْلَمُ إِثَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تُوَلَّى الْمَلَائِكَةُ يَضْرِمُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ زَالِفَةٌ مِنْهُمُ الْمُتَّبِعُونَ مَا انْخَطَّ اللَّهُ وَكَرِهُوا لِمَوَالِهِ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلَا يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَطَّعُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَادُّوا ورُسُلُهُمْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا لَّن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُفْلِحُ أَعْمَالُهُمْ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا أَنَّ اللَّهَ وَأَخِيرُ رَسُولِهِ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَطَّعُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ هُم مَّكْثُوهُمْ كَثَارًا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا قل مي وانتم الاعلى والله معكم وليترقم اعمالكم ان من حياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا فكن اجرتكم ولا يسالكم اموالكم يَسْأَلُ ثَمُولا فَيَسْكُمُ تَبَخَّلُ وَيُفْرِجُ اللهُ نَهَمَا أَهْلُهَا أُولَئِكَ تَدْعُونَ لِتُسْلِكُوا سَبِيلَ اللهِ فَمِنْكُمْ كُلٌّ لَيَبْخَلُ وَمَا يَدْرُونَ عَنِ النَّفْسِ وَاللَّهُ غَنِيٌّ أَمْ تَمْلِكُونَ الْفَرَأَ وَإِنْ إِنْ تَوَلَّوْا يَجْتَبِ بِالْقَوْمِ غَيْرَكُمْ إِنَّنَا لَا نَقُولُ أَنْتُمْ